Of course. Oh. सफ <laughs> ثم دمرنا الآخرين Hvala što <todic> أصحاب الأيكة الموسلين إذ قال لهم شعيب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 على رب العالمين أوفوا الكين ولا تكونوا المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء